قاضس ان يا الله قولا الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير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 إلا إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من الخول وزورا وإن الله لعفو الغفور وإنهم ليقولون منكرا من الخول من الخول ودورا وإن الله لا أكون غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتمس ان يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتمس ذلكم تعرضون به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 وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحددون الله ورسوله كبتو كما كبتن الذين من قبلهم مِنْ عِبَادِهِمْ لِينًا مِنْ قَرْنٍ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهين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 ما يكون من نجوات ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ما يكون من نجوات ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو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 وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُول حَسْبُهُمْ جَهَنَّم يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِير حَسْبُهُمْ جَهَنَّم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 اتقوا الله الذي الي تحشرون اتقوا الله الذي الي تحشرون ان من نجوى من الشيطان يحزن الذين امنوا وليس بقرار شيئا الا بإذن الله يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا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 علم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يا أيها الذين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 أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله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 أيمانهم دنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم دنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا لا إله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا هؤلاء كأصحاب النار هم فيها قايدون. النار هم فيها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 ألا إنهم الكاذبون هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانسهم ذكر الله, الله أولئك الله حزب الشيطان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 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من أولئك كتب في قلوب ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عن.